نور العسكري نور العسكري نور العسكري عليه نور العسكري هلينا اسها ونهنا علي ولنا حدا نور العسكري نور العسكري نور العسكري نور العسكري نور العسكري هلينا اسها نور العسكري هلينا نور العسكري شعشع علينا واحنا بالفرح نهني جينا نور العسكري شعشع علينا وحنا بالفرح نهني جينا يا شعت علي علقوا الزينه دا شعت علي علقوا الزينه لاجل العسكري خلونا نسهر لاجل العسكري خلونا نسهر نور العسكري نور العسكري نور العسكري, نور العسكري عسكري الليله اسمر دور العسكري الليله اسمر ونهني على الهادب وليده وبمولد حبيب اكمل عيده ونهني على الهادب وليده وبمولد حبيب تم عيده يا مولاي ايامك سعيده يا مولاي ايامك سعيده بالنور اللي عالدنيتنا نوار بالنور اللي نور العسكري نور العسكري نور العسكري هل لي نور عسكري مولاي هذا العسكري اللي ما اوصاف النبي يحملها وصفه هذا العسكري اللي اوصاف النبي يحملها وصفه منبع للكرم وبحور كفه منبع للكرم وبحور كفه والليل الحفل بسمته عطار والليل الحفل بسمته عطار نور العسكري نور العسكري نور العسكري هالليله ازهار ازهار العسكري ali al askari جنون القلب في مجنون عاشق للحسن يا ناس مفتون جنون القلب في حب مجنون عاشق للحسن يا ناس مفتون خلهم يلومون عدال العشق خلهم يلومون وبعشق الحسن اضاها وفخار وبعشق الحسن اضاها وفخار نور العسكري نور العسكري نور العسكري هالليله ازهار نور العسكري هالليله مشتاق القلب مشتاق مرة يزور الحسن البارد سمره مشتاق القلب مشتاق مرة يزور الحسن البارد سمره ياخذ من ضريحه بس نظره ياخذ من ضريحه بس نظره وفراق الحسن عذبني ما وفراق الحسن عذبني مقدار نور العسكري نور العسكري نور العسكري هلله skilly hilela azhar